حبك صالحني على الدنيا كل الدنيا وخلى نظرة وردية وغير فيها غير فيها حبك صالحني على الدنيا كل الدنيا وخلى نزرتي وردية وغير فيها غير فيها من بعد ما تعودت على الخصام وعلى الأحزان من كتر الظلم الاسلية حبك في يوم جاه وقابلني رجع لقلبي وحببني في كل حاجة حوالي حبك صالحني على الدنيا حبك صالحني على الدنيا حبك صالحني على الدنيا على الدنيا